وَفيِيذَ لِكُمْ بَلَاءُم مَِبِّكُمْ عَظب وَإِذْتَ أَفذَّنَ رَبُّكُمْ لئِن شَكَرتُمْ لَأَزيدًاَّكُمْ وَل إِن كَفَرتُمْ إِ عَذَابِي لَ وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد فلم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاذ وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا, فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا, وقالوا إن كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِي اللَّهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يدعوكم ليغفر لكم من ثنوبكم ويؤخركم الى اجل مسمى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون تريدون ان تصد أ عمَّ كان يعبُد ب أنا فَأتون بسطانم